عن السؤال الإجابة الصحيحة هي جيم النزيف الدموي الخارجي هو سيلان الدم بصفة واضحة مع تبلل منديل بالدم خلال بضع ثواني عند وجود نزيف دموي خارجي يجب القيام فورا بالضغط اليدوي المباشر فوق مكان النزيف مع ضرورة التثبت أولا من عدم وجود أشياء غريبة بالجرح أو بالكسر يضغط المسعف بيده مباشرة فوق مكان النزيف ويستحسن استعمال قطعة قماش نظيفة للقيام بذلك يجب مد المساب على ظهره ويمكن تعويض الضغط اليدوي المباشر بوضع ضميدة ضغطة